الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم جميع الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب اللهم إننا لا نحصي سناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد الدال عليه الموصل إليه صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها كل خير وتيسير وتشفينا بها من جميع الأوجاع والأسقام وتخلصنا بها من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله وصحبه هدات الإسلام وسلم اللهم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا شديد العقاب يا زى الطول والإنعام لا إله إلا أن عز جارك وجل سناؤك وتبارك اسمك كلنا ناصري يا خير الناصرين كلنا فاتحا يا خير الفاتحين كلنا غافري يا خير الغافرين اهدنا نجنا من القوم الظالمين الهي نسألك همة في القص ويقظة في الدعاء وكمالا بالرضاء نوّر وجوهنا بالحياة ولا تخزنا يوم العرض واللقاء اللهم نسألك الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشد كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم وأنت المستعان وعليك الثكلان ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم اهدنا بنورك إليك وأقمنا بصدق العبودية بين يديك اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك ونفوسنا مطيعة لأمرك وقلوبنا مملوئة بمعرفتك وأرواحنا مكرمة بمشاهدتك وأسرارنا منعمة بقربك وارزقنا زهدا في دنيانا ومزيدا لديك يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا سميع يا بصير يا مؤيد يا قدير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام رب إلى من أقصد وأنت الرب المقصود وإلى من أتوجه وأنت الحق المعبود ومن ذا الذي يعطيني وأنت صاحب الكرم والجود حقيقي علي ألا أشتكي إلا إلي ولازم علي ألا أتوكل إلا عليك يا من عليه يتوكل المتوكلون يا من إليه يلجأ الخائفون يا من بكرمه وجميل عائده يتعلق الراجون يا من بسلطان قهره وعظيم رحمته وبره يستغيث المضطرون يا من ليسعي عطائه وجميل فضله ونعمائه تبسط الأياد ويسأله السائلون إلهي قد عجزت قدرتي وقلت حيلتي وضعفت قوتي وتاهت فكرتي وأشكلت قضيتي وساءت حالتي وبعدت أمنيتي وعظمت حسرتي وتصاعدت زفرتي واتضح مكنون سريرتي وسالت عبرتي وأنت ملجأي ووسيلتي إليك أرفع بثي وحزني وشكايتي وأرجوك لدفع ملمتي يا من يعلم سري وجهري وعلانيتي يا من له الأسماء يا من له الدوام والبقاء اللهم تجاوز عن سيئاتنا وسيئات والدينا اللهم تجاوز عن سيئاتنا وسيئات والدينا تقبل منا الصلاة والصيام والركوع والسجود واحشرنا في زمرة خير الوجود سيدنا ومولانا محمد اللهم يا الله نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا عفو اعف عنا يا عفو اعف عنا تقبل منا واقبلنا يا مولانا ببركه الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم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 Euroopan levinne anta neihin, voiin ne, ne ovat huvia ربنا جعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك ربنا وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او أخطأنا ربنا لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة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 ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزناه يوم القيامة إنك لا تخلق الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا نار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أغفر لنا آفتنا وإن لم توفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني, العقدة من لساني يفقه قولي.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 يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا انفع ثمال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من أدعية نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيْلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيفًا وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ الْمُتَوَحِّدُ فِي الْجَلَالِ بِكَمَالِ الْجَمَالِ تَعْظِيمًا وَتَكْبِيرًا المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال لتقدير وتذير. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى عموم الثقلين بشيرًا ونذيرًا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب سبحان من خضعت لعظمته الرقاب ولانت لجبروته الصعاب وذلت له الشذائد الصلاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب لا إله إلا الله الكريم الحليم العظيم رب العرش العظيم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين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 وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال لك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة كبت وَنَا وَأَظْهَرْتَ أَمْنَنَا وَجَمَعْتَ فُرْقَتَنَا وَمِن كُلِّ مَا سَأَلْنَاكَ رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا فَلَكَ الْحَمْدُ كَثِيرًا وَلَكَ الشُّكْرُ كَثِيرًا سُبْحَانَكَ لَا نُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ اللهم لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن ولك الحمد على ما يسرت من صيام رمضان وقيامه وارتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم ارحم أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارفع عنها الفتن والبلايا والمحن والرزايا في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم احقن دماءهم اللهم أرخص أسعارهم اللهم اجمع قلوبهم اللهم وحي دروبهم اللهم أعذهم من الفتن والمحن يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا سميع الدعاء يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين يا مجيب دعوة المضطرين يا باسط اليدين بالعطايا نسألك اللهم ألا ما تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور إلهنا, إلهنا قد حضرنا ختم كتابك إلهنا قد لذنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فإن طردنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم هؤلاء عبادك أتوا من كل فج عميق تركوا أموالهم وأوطانهم وأعمالهم رفعوا كف الطراعة إليك اللهم أعطهم سؤلهم اللهم أعطهم ولا تحرمهم وأكرمهم ولا تهنهم وآذرهم ولا تؤثر عليهم اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين من النار يا واحد يا قهار يا عزيز يا غفار اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعطق من ميرانك واجعل مآلنا إلى جناتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعد علينا رمضان أعواماً عديدة وأزمنة مديدة اللهم أعده على أمة الإسلام وقد تحقق لها عزها ومجدها وهيبتها على العالمين يا رب العالمين اللهم حرر فيه مقدساتها ومغتصب من أراضيها يا رب العالمين اللهم امنح العزة والكرامة إياد الجلال والإكرام اللهم وفق علماء الإسلام للدعوة إلى الله وبيان الحق ولزومه والدعوة إليه اللهم احفظ لحومهم وصن أعراضهم يا رب العالمين اللهم وفق الدعاة إليك اللهم وفق أهل الخير والحسبة والإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللهم خذ بأيديهم اللهم وفقهم واعنهم وأذبهم وافقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد يا الجلال والإكرام اللهم وفق نساء المسلمين اللهم احفظهن من التبرج والسفور والاختلاط يا رب العالمين اللهم أعذهن أن يفتن أو يفتن يا ذا العطاء والمن اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم اجعلهم قرة أعين لمجتمعاتهم وأهليهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفقهم لما فيه حفظ أوقاتهم وغض أبصارهم وتحسين فروجهم يا ذا الجلال والإكرام روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب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 وقنا شر ما قضيت إنك تقني ولا يقضى عليك إنه لا يذل مواليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما استغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب إليك لا من جاء ولا من جاء ولا منتجى لنا منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك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 إسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم من ارادنا واراد والمسلمين بسوء فاشره بنفسه واجعل كيده في نحره يا سميع الدعاء اللهم انصو دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم ابلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولا تدع بيت مدر ولا وبر الا ادخلته هذا الدين عزيز أو بدل ذنيل عزا تعز به الإسلام ودلا تدن به الكفر يا سميع الدعاء اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم في أرض أفغانستان وعج لهم بالنصر والفرج ولا تخذنهم يا أكرم الأكرمين اللهم اثنت صدورنا بنصرهم وتحكيم شرعك يا حي يا قيوم اللهم طهر بيتك المقدس من هؤلاء الارجاز اللهم وخالف بين كلمتهم ومزق شملهم واجعل الدائرة على عليهم يا قوي يا والمسلمين يا أرحم الراحمين اللهم وفقوا لا تغمورنا لما تحبه وتنضى اللهم ارزقهم العفاف والتقى وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأصلحهم ففي صلاحهم صلاح الإسلام والمسلمين اللهم ارزقهم البطانة الذي تدلهم على الخير وتحذرهم من الشر يا أكرم الأكرمين وأصلح طادة المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو ومن الجبن والبخل والهرم ومن عذاب قبر اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع وبطن لا يشبع وعين لا تدمع ودعوة لا يستجاب لها اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أنت ضلنا أنت الحي للي لا يموت والإنس والجن يموتون اللهم اغفر لنا جدنا وهسننا وخطأنا وعمدنا وإصرافنا في أمرنا وكل ذلك عندنا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 اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أجود الأجودين اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء ومن جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعود بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار صل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام